شلون بي ثقال وزن حسابي وانترس مني المعاصي شلون بي خذ سمعي موت ولساني فجايايا دلت عيوني تدي رعلى لَمْ أَعْلَمْ صَابِي شَلُونَ بَيَانَ فَسْمِنِ لُخْمَنَ وَمِنِّي مَلِكُ وللمغسل طلعا ومني الجساد وقام قام لمغسلي جرديث يا بيعي شلو وللقبور بعدي الغسير شعلوني ونزلوني بحفرتي واروني وقال شلون بيان لا انسات بحفرتي جال وتعني بعدا قضات العمور شنه ذاك الوكيئت من عند العذور شنه ذاك الوكيئت من عند العذور وشنه عند Islam. لي يمي يدار شلون حالي لاقف بيوم الحشر وياخذ المعبود ياخذ المعبود استجوابي ايش لوم بي انه قف بيوم الاحساب شايل ذنوبي شايل ذنوبي وجدام الكتاب شنه عذري وش ينطل من يعاتبني من يعاتبني ويزي ييد اعتابي اشلا التفيت يسروا يمين بيوم بيوم هولة يشير من عند الجنين مال ما ينفى مال ولا نديم ينفيع لا, لا نديم ينفيع وعضي ابن ما يظل عندي وسيئة إلى أولئك وسيلة ولا أمال غير حب المرتبى خير الأمال حاشل أن يعيفني سيدي يا علي سيدي يدلي المحشر وعايل لا لحسيا يا مو تش بينا دي شفي علم العالمين abja ya ya dami il min masar khaba